اعود إ ل ى الموضوع السابق الذي توقفت عنه بسبب خ ط ب ة استقبال رمضان والموضوع السابق هو وقفات مع مطلع س و ر ة ا ل إ س ر ا ء وقد وقفنا بعد الوقفات وسمعتموها و آ خ ر و ق ف ة كنا معها ولا زلنا معها وسنرجع إ ل ي ه ا هل ي ه افسادا بني إ س ر ا ئ ي ل وقعا ام لم يقعا فرب العالمين عز وجل قال متحدثا عن بني إ س ر ا ئ ي ل ومخاطبا لبني إ س ر ا ئ ي ل لتفسدن في ا ل أ ر ض مرتين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 هل وقع في التاريخ المتقدم أ م لم يقع بعد أ و على ا ل أ ق ل هل وقع أ ح د ه م ا أ م لم يقع هذه الوقفه ايها ا ل إ خ و ة أ ش ر ن ا إ ل ي ه ا فيما مضى و أ ش ر ن ا أ ي ض ا إ ل ى الخلاف الطويل العريض عند علماء التفسير والتاريخ في ه ذ اختلف الموضوع ا العلماء كثيرا حتى أ ن هناك من أ ه ل العلم إ ن لم أ ق ل جمهور العلماء قالوا إ ن الافسادين وقعا و ن ض ى و خ ل ص ه ما قالوه أ ن الافساد ا ل أ و ل من بني اسرائيل كان بقتل نبي الله زكريا والذي أ ز ا ل هذا ا ل إ ف س ا د هو ب خ ت نصر طاغوت بابيل وان ا ل إ ف س ا د الثاني قام بقتل ابنه يحيى عليه السلام والذي أ ز ا ل هذا ا ل إ ف س ا د هو قردس ملك من ملوك بابيل إ ذ ا فعل هذا الكل تقدم لكن بقى بعض أ ه ل العلم وهذا هو الراجح إ ن شاء الله كما قلت أ ن ا ل إ ف س ا د ي ن معا لم يقعا قبل البعثه ي ا ل إ ف س ا د ا ل أ و ل م و ق ع ش قبل البعثه ي و ا ل إ ف س ا د الثاني م و ق ع ش قبل البعثه ي نعم ا ل إ ف س ا د ا ل أ و ل وقع بعد البعثه ي بعد بعثه ي رسول الله صلى الله عليه وسلم غ د أ قبل البعثه ي وتطور أ ث ن ا ء البعثه ي و أ ز ي ل هذا ا ل إ ف س ا د بعد البعثه ي والذي أ ز ا ل ه هو رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم و ا ل ص ح ا ب ة الكرام رضوان الله عليهم جميعا قلت والذي يرجح لنا هذا القول هي ع د ة ع و ا م ل و ع د ة مرجحات أ ذ ك ر بعضها أ و ل ا إ ن ا ل آ ي ة نصت على أن ان ل إ ف س س ا د ي ك و م ق ر و ن الافساد ب ا ع و ل الآية لما ك ب ي ر تحدثت عن إ من إ سيكون ر ا ئ ل الآية على الإفساد المرتين نصت أن هذا الإفساد في ي س مقرونا بماذا؟ بالعلو م ذ ا ا ب الكبير كنال عن السلطة وعن القوة وعن الحكم وعن النفوذ السلطة القوة الحكم ل تعالى لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا ولتعلن علوا كبيرا وهذا كان واقعا في المدينه فقد قلت لكم ان اليهود لما شردوا من الشام وطردوا من الشام من طرس ملك الروم واليونان اتجهوا ل ى ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة وبالذات الى يثرب ب ة او الى ي التي تسمى ا ل ا م ب ا ل م د ي ن ة فوجدوا هناك القبائل ا ل ع ر ب ي ة تعيش ا ل ا م ن ي ة وتعيش التخلف وتعيش الجهل وهم اهل كتاب و أ ه ل علم و أ ه ل ث ق ا ف ة و أ ه ل حضاره تكونوا في ا ل م د ي ن ة هذه ا ل ق و ة وهذه ا ل س ل ط ة وهذا العلو فتكونت لليهود في ا ل م د ي ن ة قلعات ع د ة وحصون ع د ة كبني ا ل ن ظ ي ر وبني قينقاع وبني ق ر ي ض ة وخيبر و ا ت ي م ا ووادي القراء وفدك وما إ ل ى ذلك من الامكنه التي سكنها اليهود وشكلوا فيها قوتهم وعلوهم الكبير ومن خلال هذا العلو بداوا يعيشون في الارض فسادا وبداوا يسعون في ا ل أ ر ض فسادا والله لا يحب ا ل م ف ت د ي ن وكان إ ف س ا د اليهود في ا ل م د ي ن ة يظهر ويتجلى في عده جوانب ل ل في كثير بي ا أولا العقيدة من جهة العقيدة. لو ك ف س د و من جهه ا ل ع ق ي د ة ومن الصور التي نستدل بها على إ ف س ا د ه م العقد ي في ا ل م د ي ن ة أ ن ه م قالوا نحن أ ب ن ا ء الله و أ ح ب ا ؤ ه نحن أ ب ن ا ء الله ولا شك أ ن هذا إ ف س ا د ع ق د اذ س ي ر ا ل ر ب سبحانه وتعالى أ ذ ا قالوا الله ل أ ب د ي نحن ن ابناء الله و أ ح ب ا ؤ ه وهذا كفر بالله هذا فساد في ا ل ع ق ي د ة أ ي ض ا ومن صور إ ف س ا د ه م في ا ل ع ق ي د ة قالوا عزير ابن الله وقالت اليهود عزير الله كما في ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة قالوا عزير ابن الله غوي مدح هذا فقال هو ابن الله ف الله ا ل ي ه ذ ا ا ل ا ب ن ومن فسادهم ن ع ق د ي ادعوا أ ن ا ل ج ن ة خ ا ل ص ة لهم وخاصه بهم لا يدخلها إ ل الا ا ي ه و و د ق ل ت اليهود وقالوا ق ا ل و ا لن يدخل ا ل ج ن ة إ ل ا من كان هودا أ و نصارى وقد قلت لكم ليس المعنى أ ن اليهود مع النصارى اجتمعوا وقالوا الجنه ة خاصة, خاصة بنا والنصار اجتمعوا م وقالوا الجنة خاصه بنا فحكى الله عز وجل عنهم جميعا وقال وقالوا لن يدخل ا ل ج ن ة إ ل ا من كان هودا أ و نصارا فهذا من ا ل ح ر ا ف ه م وفسادهم العقدي إ ل ى غير ذلك من الصور التي يظهر فيها الفساد العقدي و أ ي ض ا سعوا في ا ل إ ف س ا د من جهه ة الأخلاق فأفسدوا من ج ة ا ل أ خ ل ا ق العرب و هذا من ط ب ي ع ة العرب حتى و إ ن كانوا كافرين حتى وإن كانوا وثنيين إ ن كانوا و مشركين كان عندهم غير على العرب أ دياله العرب ي ما يبغيش في واحد يتكلم له مع البنت دياله أ و مع الزوجه دياله أ و مع القريبه دياله أ ب د ا حتى أ د ب ه م الحال إ ذ ا كان الواحد منهم من العرب إ ذ ا ولدت له أ ن ث ى يتخبط في امره هل يدفنها ح ي ة ويقتلها ح ي ة أ م يتركها ويمسكها على هون قال الله عز وجل عنه، عن العرب و إ ذ ا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى اي يختبئ من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون أ م يدسه في التراب أ ل ي س أ ل ا ح ك م و ن وكان العرب يفعلون هذا غ ي ر ة على أ ع ر ا ض ه م باش تبقاش ما, هذي ما واحد آخر. هذه ي ي الأمثى باش ربما السمعة ا تلو ثلو ل الغيره تبقى ا واحد آ خ ذ ه ا ل غ ر ة ا ل ع ر ب ي ة و إ ن كانت غ ي ر ة م ذ ن و م ة ل أ ن ه ا لم تضبط بضابط الشرع س م ع ن ا هذا أ ن ن ا نمدح هذه ا ل غ ي ر ا ل ج ا ه ل ي ة هي غير م ذ م و م ة قال الله عز وجل أ ل ا ساء ما يحكمون لكن لما جاء اليهود لما جاء اليهود أ ف س د و ا هذا الخلق أ ف س د و ه و م يعوه فكان اليهودي وكانت ا ل س ل ط ة اليهوديه ة إذا ر أ إ ذ ا ر أ ت أ ن أ م ر ا ما سيتحقق للمجتمع اليهودي وكان الثمن هو العرض هي البنت ا ل ج م ي ل ة إ ذ ا ر أ ى ذلك يدفع ب ن ت ه إ ل ى غيره من أ ج ل أ ن يتوصل إ ل ى شيء ما إ ل ى حكم أ و س ل ط ة أ و إ ف س ا د أ و إ ل ى اخره ففي الكثير من ا ل أ ح ي ا ن كانوا يسلطون بناتهم على الضعفاء من المسلمين لعلهم يؤثرون فيهم ويرجعونهم عن عقيدتهم وعن دينهم على كل حال سعوا ب ا ل إ ف س ا د الخلق أ و ا ل أ خ ل ا ق من ج ه ة ا ل أ خ ل ا ق فلن تبقى أ خ ل ا ق و ل م تعرف أ خ ل ا ق لليهود أ ب د ا و أ م ا من ج ه ة الاجتماع و أ م ا اجتماعيا فعملوا على تفكك العرب واضعاف قوتهم بذلك كان العرب مجتمعين كلمتهم و ا ح د ة ش أ ن ه م واحد اذا اعتدي على ق ر ي ة او على ق ب ي ل ة سجد العرب في, هذه المنطقة في يثرب يقفون في جنب بعضهم البعض لكن لما دخل اليهود هذه القوة بهذا وهذا ففرقوا و ه بهذا القبائل ا ل ع ر ب ي ة كما فرقوا ا ل آ ن الدول ا ل ع ر ب ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة هذه د و ل ة وحدها وهذه ا ل أ خ ر ى وحدها وتلك وحدها و أ ع ط ي ت ك م ص و ر ة من التفكك والتطاحن والحرارة التي قامت بين بني ا ل ع م و م ة من العرب ب ن ي ا ل ع م و م ة ا ل أ و س مع الخزرج ا ل أ و س اسم رجل والخزرج اسم رجل وهذان الرجلان أ خ و ا ن ا ل أ و س خاذ الخزرج والخزرج خاذ الاوس أ و س هل وكك ل د و يعطي النسل حتى تكون, تمنف... تكون, تكون من ن ف النفر ة وهذا ايضا حتى تكون من نفر ة لكن لما دخل اليهود اوقدوا نار الحرب بين بني العمومه فكانت الحروب الطاحنه بين العرب بسبب اليهود وان علميه افساد العلم من جهه العلم افسدوا من جهه العلم و أ م ا علميا فروجوا لاسرائيلياتهم إ س ر ئ ي ي ل ل ا ت ه م إ ونشروها بين العرب بما فيها من الخرافات و ا ل أ ك ا ذ ي ب و ا ل أ س ا ط ي ر ولحد ا ا ل آ ن وكتب العلم وكتب التفسير وكتب الفكر ا ل إ س ل ا م ي تعاني من هذه الاسرائيليات إ س ر ئ ي ي ليهودوا يروجوا ل بذلك ا قاموا ت إ ب و ا ومن صفاتهم الكذب الاختلاق والافتراء وصنع ا ل أ س ط و ر ه بداوا يبثونها بين العرب ويقولون لهم قال ربنا وقال نبينا وقال كتابنا وقال وهم يكذبون ويوم ا ل أ ر ب ع ا ء ويوم ا ل أ ر ب ع ا ء في ب ر س ي قلت لما ب ن ا ل ن ظ ي ر أ ر ا د و ا ا ل أ ح ز ا ب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ا ل م د ي ن ة خرجوا إ ل ى أ ه ل م ك ة وكلموهم في الموضوع فقال أ ه ل م ك ة لليهود أ ن ت م أ ه ل كتاب و أ ه ل علم تعلمون الشيء الذي اختلفنا فيه نحن ومحمد نحن نطعم الحجيج يعني الحجاج ي يعني ج ل ح ا ا ج ل ل ي يزيل البيت ونسقيهم ونفعل لهم ونفعل له الى اخره ومحمد جاء وفرق جماعتنا يا معشر اليهود هل ديننا المشركون اهل م ك ة ي س أ ل و ن اليهود واسمعوا الى الافساد العلمي اهل م ك ة قالوا يا معشر اليهود انتم اهل علم اهل كتاب وكتعرفوا الخلاف اللي وقع بيننا وبين محمد هل ديننا خير ام دينه ا ل ي ه وهم د و ي ع ر ف و ن الحق ي ع ر ف و ن أن رسول الله على حق و أ ن ا ل ق ر آ ن ح ق و أ ن ا ل س ن ة ح ق و أ ن دين ا ل إ س ل ا م ح ق ي ع ل م و ن هذا لكن قالوا من أ ج ل اشلي افشل ا ف ا ل ع ل م ي قالوا بل دينكم خيرون د ي ن ه و أ ن ت م أ و ل ى بل ا حق و ا ل ص و ا ب منه د ي ن دي لكم س ن ت م ا ل دين محمد وانتم سلم محمد انتم احق بالحق انتم اولى بالصواب من محمد ولاشك أ ن هذا من الافساد العلمي ف ع ن ز ل الله عز وجل في هذا أ ل م تر إ ل ى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت و ي ك و ن و ن للذين كفروا هؤلاء أ ه د ا من الذين آ م ن و ا سبيلا ويقولون للذين اليهود يقولون للذين كفروا ل أ ه ل مكه هؤلاء, هؤلاء اهدى من الذين امنوا اهدى من محمد وصحبه أ ه د ى من المسلمين أ ص ض ل و أ ع ظ م و أ ش ر ب من المسلمين هذا من ا ل إ ف س ا د العلمي وروجوا ل ل إ س ر ا ئ ي ل ي ا ت ولازلنا إ ل ى حد ا ل آ ن ن ق ر أ ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ا ت في الكثير من الكتب فالكثير من ضعاف أ ه ل العلم ومن ضعاف ط ل ب ة العلم ان لم نقل من الجاهلين تجدونهم يتحدثون عن قصص م ك ذ و ب ة م و ض و ع ة تحدثت عنها ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ا ت ويحدث بها الناس ويعظ بها الناس ويحلل ويحرم بها مع أ ن ه ا م و ض و ع ة م ك ذ و ب ة روجها اليهود روجها ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي و ن ولكن علماء ا ل أ م ة لهذه ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ا ت بالمرصاد قاموا وتكلموا في السند وتكلموا في الحديث وردوا الضعيف وبينوا الصحيح م و و وبينوا ض ع ا ل ة من الضعيف والحسن من الموضوع إ ل ى غير ذلك وهذا من فضل الله عز وجل إ ذ قال إ ن ا نحن نزلنا الذكر ى و إ ن ا له لحافظون وان سياسيا افسادهم من ج ه ة ا ل س ي ا س ة ان صح التعبير افسدوا ح ي ا ة العرب ا ل س ي ا س ي ة وزرعوا بينهم الخلاف والنزاع و ا ل ف ر ق ة و ح ر س و ا على ربط هذه القبائل بهم ب و ا س ط ة ما يسمى بالحلف واوقدوا نار الحرب بينهم كما اشرت ش خ م القبائل ا ل ع ر ب ي ة و د و ك يربطهم بهم تاتي قبيله من قبائل يدهم تتقيم مع بعضهم وقريضه مع بني قين وقعمدها على بني النظر مع الاخرين تتقيم مع بعضهم لكن ت ج ت ي قبيله واحده وتعقد و حلف ح ل مع قبيله عربيه وتتقيم م قبيله خرى من اليهود وتعقد حلف واتفاق مع قبيله خرى عربيه وحرضهم على بعضهم البعض اشار ل ل عليك بالقبيلة الفلانية إنها ستفعل لك وستفعل لك وستفعل لك قل قاتلها ونحن معك. خل فلاء القوة إلى آخره. وهذه القبيلة أيضا حتى القبائل العربية ويقاتل البعض هالبعض واليهود يدفعون الوقود ق ب ي أيضا يدفعون ة معك إنها تتخاصم ونحن نحن آخره وهذه حتى خذ خذ أ الله عز وجل إ ل ى هذا فقال كلما أ و ق د و ا نارا للحرب نارا للحرب أ ق ص ا ه ا الله نعم و أ ن ا ق ت ص ا د ي ا إ ف س ا د ه م من ج ه ة الاقتصاد فكان العرب قبل دخول اليهود إ ل ى ا ل م د ي ن ة كانوا يستغلون اقتصادهم ويبيعون ويشترون وفق ا ما كان مقررا عندهم لكن لما جاء اليهود تدخلوا في الاقتصاد في ا ل م د ي ن ة وتسيطروا عليه وهيمنوا عليه وزرعوا فيه الغش والخداع والربا وما إ ل ى ذلك حتى أ ص ب ح اقتصاد ا ل م د ي ن ة يخضع لهم فكان السوق الكبير ل ل م د ي ن ة في يد اليهود وكان ا ل سوق الذهب بالخصوص في يد اليهود تماما وبالحرف الواحد كما هو واقع له أ م ا ان اليهود ا ل آ ن مسيطر على الاقتصاد العالمي كذلك آ ن ذ ا ك كانوا قد تسيطروا على الاقتصاد في تلك ا ل م ن ط ق ة م ن ط ق ة يثرب أ و م ن ط ق ة ا ل م د ي ن ة كما تسمى ا ل آ ن ويفعلون هذا من أ ج ل إ ض ع ا ف ا ل آ خ ر ي ن من أ ج ل أ ن يكون ا ل آ خ ر و ن عبيدا لهم يسعون من أ ج ل ل ق م ة طعام يسد بها جوعته او من اجل ان يشتري خ ر ق ة يستر بها عورته او من اجل ان يتحصل على بيت بسيط يستر فيه اسرته اما, أما الفائض المالي الفائض الاقتصادي فهو في يد اليهود ا س أ ل و ا تاريخ المعاصر البنوك ا ل ر ب و ي ة في العالم كله في العالم العربي في العالم كله في يد من هو إ ل ى من يخضع إ ل ى اليهود في يد اليهود الشركات الكبرى الشركات العظمى في يد من هي في يد اليهود حتى ا ل م ن ت ج ا ت التي نستهلكها نحن هي م ن ت ج ة من هي م ن ت ج ة اليهود د وبالمناسبة أرغب الإخوة أرغب م ر ج أ ر غ ي ب ا ل ا خ و ة في أ ن يبتعدوا عن المنتجات ا ل ي ه و د ي ة أ ق و ل أ ر غ ب ا ل ا خ و ة و أ د ع و ه م إ ل ى أ ن يبتعدوا عن المنتجات ا ل ي ه و د ي ة وخصوصا إ ذ ا كانت ليست أ س ا س ي ة وليست ض ر و ر ي ة مثل ش ر ك ة كوكاكولا مثل ش ر ك ة ما يسمى ب أ و م و إ ل ى غير ذلك من الشركات فالمطلوب منكم أ ي ه ا ا ل ا خ و ة أ ن تعملوا جادين جاهدين على الابتعاد عن هذه ا ل م ن ت ج ا ت ل أ ن ك أ ن ت تشتري قنين ة و ا ح د ة ق ل ع و ا ح د ة ديال كوكاكولا وتصرفها الربح ديالا إ ل ى من يذهب عندك تتصور أ ن ا ل ش ر ك ة دي ا ل م و ج و د ة في ا ن ج ه وخدم فيها المسلمين و إ ل ى آ خ ر الرابح الوحيد ربحك مالك يذهب إ ل ى اليهود ماذا يفعل به اليهود اليهود يشترون به ا ل أ س ل ح ة ا ل ف ت ا ك ة ويقتلون به إ خ و ا ن ك في فلسطين وفي غيرها بل ي أ خ ذ و ن منك ويضربونك الفساد الذي نراه ا ل آ ن في دورنا وفي بلادنا من اليهود وقد قلت لكم سابقا ما من م ف س د ة ما من خ ب ي ث ة في العالم كله إ ل ا واليهود وراءه ب ط ر ي ق ة م ب ا ش ر ة أ و ب ط ر ي ق ة غير م ب ا ش ر ة فمن أ ف س د ا ل م ر أ ة ومن أ ف س د الاقتصاد ومن أ ف س د ا ل ش ر ا ب ومن أ ف س د التعليم تعليم تعليم كل اليهود يخضع لليهود ب ط ر ي ق ة م ب ا ش ر ة او غير م ب ا ش ر ة الحكومات ا ل ع ر ب ي ة من ع ف س د ه ا اليهود فتجد اليهود داخل الحكومات ا ل ع ر ب ي ة يشكلون مستوى كبير في س ي ا س ة الدول ا ل ع ر ب ي ة اذا لذا اخواني اسهاما متواضعا بسيطا منا ان نصابر وان نجتنب المنتجات ا ل ي ه وقد د ي ة و يقول قائل ماذا عساه ان يفعل هذا التجنب أو هذا, الابتعاد؟ هذا الحرب دي الاقتصاد ب الحرب ت ع ا هذا ديالا د س يكون عالميا على سبيل الدول الدول اللي المنتجات اليهودية لا من الداخل ولا من الخارج أما لو انت صحيح معك حق لكن الدول العربية لو لكن فعلت الدول يخصت صحيح العربية أنت فعلتش منع من من معك ما هذا حق ما عقد المؤتمر عقده ما عقد ا ل ق م ة عقده خدنا المسلمين خدامين كي تقتلوا س م ع ن ا شي د و ل ة من عدس ش ر ك ة ي ه و د ي ة ما تعملش عنده اسمعنا شي د و ل ة قالت هذه البضاعه ي ه و د ي ة م ن دخلهاش م نشرهاش أ ب د ا ً ما س م ع ن ا كل هذا إ ذ ن لما أ ن هؤلاء لم يفعلوا سنفعل نحن على حسب استطاعتنا على الاقل اذا كانت ش ر ك ة كوكاكولا تربح مع مدينه طنجه على الاقل ع ش ر ا ل مليون في شهر اذا احنا عيش مع ابن ناس قليله بعدوا عن هذه المنتجات على الاقل على الاقل, الأقل نضيعوها ل واحد المليون ب ا ل ف ر ن ج من الربح اللي تدخلو نضيعه و لاحسن منزله هنا وقد حدثت عن ح ا د ث ة وعن ق ص ة أ ن م ر أ ة م س ل م ة غ ي و ر ة على دينها نرجو الله عز وجل أ ن يجعل كل ا ل أ خ و ا ت وكل النساء كذلك أ ن م ر أ ة غ ي و ر ة ذ ا ه ب ة في الشارع ف إ ذ ا بها تجد م ج م و ع ة من الشباب يشربون كوكاكولا يشربون ديالة يشربون في القرعة ويشربون كوكاكولا عندهم الكسال المرأة فهذه وكانت م ت ق د م ة في السن ذهبت إ ل ى هؤلاء الشباب فوجدت شابا في يده ك أ س وهو يشرب ك و ك ك و ل ا فقالت له يا بني أ ت د ر ي أ ن ك تضرب إ خ و ا ن ك المسلمين في فلسطين ب ر ص ا ص ة قويه ة رصاصة مش المسلمين الشب كتعرف أنك الآن كتضرب خوتك بح كيف تعجب بوحر الآن سلاح بوح قوي ذ ا وقالت له كوكاكولا منتظم ن ش ر ك ة من ش ر في ن ك ل ش ي ع شركات ا ل ه و د هذي اليوت ه د كتنتل مسيري ت هاد ك و ك ا ك و ل ا لشكا أ ن ل شركات ح ت ف ي ه ا هل انا عمركت في ها هدر ا ا ل بح ل د ت ه ا ا د ل ش ر ك ة ا ل ي ه و د ي ة ا ش ن و ه ا ت ع م ل ب ي ه شو ه ت ع م ل ب ي ه اتعدلك القنطره اتعدلك المسجد اتعدلك المستشفى لا بس فاذا بذلك الشاب ي أ خ ذ ذلك ا ل ك أ س مملوء بكوكاكولا ويضربه على ا ل أ ر ض ويكسر زجاجه وهكذا ينبغي للشباب كل الشباب بل لكل المسلمين أ ن يكونوا هكذا نعم لذا أ ق و ل لا أ ق و ل لكم إ ن كوكاكولا ح ر ا م لمواد فيها و إ ن م ا أ ه ل العلم و أ ه ل الاختصاص تتبع هذه ا ل م ص ر و ب ا ت وجدها أ ن ه ا ك تتكون من مسائل حرام لا ب أ س بها تشرب لكن لا نبتعد عنها لانها أ ن ه حرم و إ م ا نبتعد ن ع لأنها منتوج يهودي ونحن ن ج ت م ب المنتوج اليهودي ل أ ن اليهود يتقون و به علينا وخصوص كما قلت إ ذ ا كانت هذه المنتوجات من المسائل هي زيدة إ ذ ا مشربت كوكا كولا م ش ر و ت ف ن ط ا م ش ر و ب ت هذه المشروبات هذه, أشنو غادي يكون؟ موت من هذه مسائل ز ي د ة و أ ن ا ر أ ي ت و ح ذ ر ت في بعض الحفلات وفي بعض المناسبات إ خ و ة يقومون بصنع مشروب جيد بعيد عن المنتجات ا ل ي ه و د ي ة و ك ي ت ق ن بسيط رخيص يعني بعيد عن كل الشبهات بعيد عن كل, كل المصائب فهكذا إ خ و ا ن ي يجب ان نتوقف في هذا الباب و ان لا نستهين بالموضوع بل نعطي للموضوع أ ه م ي ة و ن ج ت ن بهذه المشروبات عليكم بالله مجحال ده、بجحال. خصوصا في الموسم بهالصيف اش حل ا ل ح ف ل اش حل العراس حل السوباء حل ا الولاء انجازوا كل ولمه لخري ك ل كل وعشرات يدخل السنة من مونذا الولاء في النهار إ ذ ا جينا نحسين وعملوا ا ح ص ا ئ ي ة ب لو ي ا ل س ن ة لوجدنا ا ل أ ط ن ا ن من الدراهم نعطيها لليهود بالمجان ماذا تفعل بها اليهود تبني بها المستوطنات وتغتصب بها أ ر ا ض ي ن ا وتقتل بها إ خ و ا ن ن ا وما إ ل ى ذلك من ا ل إ ف س ا د الذي ن يقومون به عليهم لعائن الله عز وجل اللهم ارنا الحق حقا وارزق الاتباع وارنا الباطل باطلا وارزق الاجتنابه امين والحمد لله رب العالمين الحمد, لله. الحمد لله والآخرة المتقين ولا عرضوان إلا الظالمين صلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وصحابته بإحسان الدين أما إخواني أخذا لله على على وعلى آله إليهم محمد أجمعين ومن تبعهم سيد أو القول قلت سمعتمه الذي إذن بعد خلاصة هذا القول الذي يدل على ان الافساد الاول من بني اسرائيل كان في المدينه لهذه الاعتبارات التي سمعتموها واقول ايضا من الادله التي تنص على ان هذا الافساد لم يحدث في الزمن الماضي وانما حدث في المستقبل قول الله عز وجل الله فاذا جاء وعد اولاهما لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيره ثم تقول ا ل آ ي ة فاذا جاء وعد اولى هما يعني إ ذ ا جاء الموعد ديال ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى ل غ د يفسد فيها بني إ س ر ا ئ ي ل هذه ا ل ك ل م ة ف ا ئ د ة في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة يعرف عند العلماء وعند ط ل ب ة العلم ب أ ن ه ظرف للزمان المستقبل تقول نقول مثلا نحن ا ل آ ن نحن لا شك أ ن ن ا ا ل آ ن صائمون ممسكون عن الطعام والشراب والجماع المفطرات فنقول إ ذ اذا أ ن ت ل م غ ر نفطر ب إ ذ ا أ ذ ن ت المغرب نفطر ف ك ل م ة إ ذ ا على الذل تدل على ان اذان المغرب لا زال في المستقبل بقي م محص... اذا بق حصلش بقي ما تقدمش إ اذنت اي اذا جاء وقت الاذان اذن فالاذان مستقبل ما قعد مجد كذلك هنا قال الله عز وجل لا تفسدن في الارض مرتين ولا تعلن علوا كبيره فاذا جاء وعد ا ل ى هما اذا جاء اذن فهو مستقبل إ ذ ن هذا الاستقبال ن أ خ ذ ه من ك ل م ة إ ذ ا ن أ خ ذ ه من ك ل م ة إ ذ ا التي تدل على الاستقبال إ ذ ا جاء وعد اولى هما وسمعتم أ ن ا ل آ ي ة من س و ر ة ا ل إ س ر ا ء وسمعتم أ ن س و ر ة ا ل إ س ر ا ء م ك ي ة أ ي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ا ل ه ج ر ة قبل أ ن يهجر إ ل ى ا ل م د ي ن ة أ و قبل أ ن يهاجر إ ل ى ا ل م د ي ن ة نزلت إ ذ ن في م ك ة ولا شك أ ن هذا ا ل إ ف س ا د في م ك ة لم يكن حادثه كان في ا ل م د ي ن ة و أ ن هذا الموعد ل إ ز ا ل ة هذا ا ل إ ف س ا د لم يكن موجودا في م ك ة و إ ن م ا وقع في المستقبل من نزول هذه ا ل آ ي ة حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى ا ل م د ي ن ة وتطور ا ل إ ف س ا د كما ر أ ي ت م تطور إ ف س ا د ه م في ا ل م د ي ن ة بعد ذلك بعد جاء ا ل وعد جاء وعد هذه ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى فبعث الله عز وجل على هؤلاء اليهود المفسدين في ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى بعث عليهم عبادا له اولي ب أ س شديد فجاسوا خلال الديار كما سياتي في ا ل و ق ف ة ا ل س ا ب ع ة ونقف مع ص ف ة هؤلاء العباد ف إ ذ ا جاء وعد أ و ل ا ه م ا إ ذ ن ف ا ل ق ض ي ة تتعلق بالمستقبل وهذا يعني أ ن زوال إ ف س ا د ه م يكون بعد نزول ا ل آ ي ة آ ي ة ا ل إ س ر ا ء و ا ل آ ي ة نزلت ب م ك ة وزوال ا ل إ ف س ا د كان ب ا ل م د ي ن ة بعد ا ل ه ج ر ة ثالثا من ا ل أ م و ر التي تبين لنا أ ن ا ل إ ف س ا د لم يقع قبل البعث ي قبل ا ل إ س ل ا م ولم يزل و قبل ا ل إ س ل ا م قول الله عز وجل بعثنا ف إ ذ ا جاء وعد أ و ل ا ه م ا ماذا بعثنا عليكم بعثنا عليكم معشر اليهود عبادا لنا و ك ل م ة بعثه تدل على أ ن هؤلاء العباد لم يكونوا ثم بعثهم الله لم تكن عقيدتهم ق ا ئ م ة لم يكن دينهم قائم لم يكونوا في ا ل ص و ر ة ا ل م ط ل و ب ة التي معها يستطيعون زوال يسرعون لم يكونوا كذلك لكن رب العالمين صنعهم ووفقهم ل ع ق ي د ة ص ح ي ح ة و ه ي أ لهم ا ل أ س ب ا ب حتى جمعوا ق و ة ع ظ ي م ة كانوا كما قال الله أ و ل ي ب أ س شديد إ ذ ا بعثنا و إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نعرف هذا أ ك ث ر فلننظر إ ل ى ا ل ص ح ا ب ة قبل ا ل م ر ح ل ة ا ل م د ن ي ة أ و قبل نزول ا ل إ س ل ا م قبل البعثه كيف كانوا كانوا أ ه ل ع ر ب د ة أ ه ل سكر أ ه ل ترسخ أ ه ل فجور أ ه ل خمور و إ ن كانوا كما قال الله من قبل لفي ضلال مبين لكن لما نزل ا ل إ س ل ا م و ت ج ن د رسول الله لدعوتهم و ب د أ يدعوهم الواحد بعد ا ل آ خ ر ويدخلون إ ل ى ا ل إ س ل ا م وتتصلح عقيدتهم وتتصلح أ خ ل ا ق ه م ويتصلح منهجهم حتى أ ص ب ح و ا عبادا لله فبعثهم الله بعثهم على من بعثهم على اليهود و ا ل آ ي ة كقول ربع بن عامر لرستم لما س أ ل رستم قائد من قاده جيش, جيش فارس كان له حوار مع صحابي جليل ر ب ع ي بن عامر فقال له رستم لماذا خرجتم من ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة وهذا كان في القادسية في كان م ع ر ك ة ا ل ق ا د س ي ة من ا لماذا ج ز ي العربية ر ر ة و ت ت ك دوركم ووطنكم وهو وإلى آخره وجئتم وإلى إلى ل ب د فارس ا ل م م اجاب ذ لماذا ا الطعام الشراب مساعدة نساعدكم؟ تريدون؟ أتريدون أتريدون أتريدون ر نسقيكم؟ نطعمكم؟ خ ت م من دوركم إلى ل ب د ن ا لماذا؟ لماذا ا أ ج هذا الصحابي الجليل انظروا اسمعوا قال له نحن نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج الناس من ع ب ا د ة العباد الى ع ب ا د ة رب العباد ومن ضيق الدنيا إ ل ى سعه ا ل ا خ ر ة ومن جور الاديان الى عدل الى ع ل الاسلام أو كما قال نحن الله ا ب ع ث ن ا نكناش ثم بعثنا احنا مبعوثين تعالوا نشبعثنا لنخرج الناس من ع ب ا د ة العباد الى ع ب ا د ة رب العباد باش النسل كيف يعبدوا كي يعبدوا يعبدوا بعضهم البشر باش باش النسل الأسنام النسل نحرهم كي ك البعض نحرهم ندعوهم الى الله عز وجل ونحن ا ل ل ي م ع ن أمامنا ن ا واللي وقص و نريد أ ن ندعو هؤلاء قاتلنا فالله بعثنا من أ ج ل هذا ولنخرج الناس من جور ا ل أ د ي ا ن إ ل ى عبد ا ل إ س ل ا م ا ل ن ا س يعيشون تحت ظلم وجور ا ل أ د ي ا ن الناس مظلومون حقوقهم هدر ب ا ئ ع ة لا حق لهم فلما جاء الاسلام إ س ل م ا ت ر ج ع ل ن س ح ق ق و ه استرجع للرجال حقوقهم وللنساء حقوقهم وهكذا و أ ي ض ا من ضيق الدنيا إ ل ى س ا ع ة ا ل آ خ ر ة نحن قوم ابتعثنا الله هكذا قال الله عز و جل هنا ف إ ذ ا جاء وعد أ و ل ا ه م ا بعثنا عليكم عبادا لنا اولي ب أ س شديد فجاسوا خلال الديار رابعا وباختصار شديد الله عز وجل يقول ثم رددنا لكم ا ل ك ر ة عليهم ثم وثم ايضا تعرف عند اهل العلم انها من حروف العطف التي تدل على الترطيب والانفصال اي ان ما بعدها يقع بعد ما قبلها مع زمان طويل ثم رددنا لكم الكره عليهم وارجع إ ل ى ا ل آ ي ه في الاسبوع المقبل ان شاء الله عز وجل صفات هؤلاء الذين سيبعثهم الله عز وجل على اليهود ليزيلوا افسادهم في ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى وليزيلوا افسادهم في ا ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة لنا لقاء بعد هذا إ ن شاء الله عز وجل ثم أ ذ ك ر ا ل إ خ و ة و أ ق و ل لهم إ ن الدرس الذي وعدتكم به وقلت لكم إ ن ه يكون بعد ا ل خ ط ب ة بعد ا ل ص ل ا ة م ب ا ش ر ة اعتذر ل ل إ خ و ة و أ ق و ل لهم إ ن ا ل د ر س سيكون بعد ص ل ا ة العفر م ب ا ش ر ة إ ن شاء الله ل أ ن بعض ا ل إ خ و ة اتصلوا بي وقالوا إن ان ل د ر الوقت لا يناسبهم وعليه فيكون الدرس في وقته, وقته العادي بعد ص ل ا ة العصر إ ن شاء الله إ ذ ن فنلتقي بعد ص ل ا ة العصر م ب ا ش ر ة مع الدرس في كتاب التوحيد إ ن شاء الله عز وجل اللهم كلنا وليا ونصيرا اللهم ارنا الحق حقا و ر ز ق ن ا اتباعه و ع ر ن ا الباطل باطلا و ر ز ق ن ا اجتنابه واكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك و بفضلك عمن ن سواك يا أ ر ح م الراحمين يا رب العالمين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 ك م اللهم ن س أ ك أن توفق م ك البلاد ل إ اهد وترضاه يا رب اللهم اهدي شبابنا اللهم اهد ي شبابنا واهد ي نساءنا واهد ي الرجال إ ل ى ما فيه الحق يا أ ر ح م الراحمين يا رب العالمين اللهم تقبل منا ا ل ص ل ا ة والصيام اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم اجعل جميع أ ع م ا ل ن ا خ ا ل ص ة لوجهك الكريم اللهم انصر إ خ و ا ن ن ا المجاهدين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله وصل و س ل م تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين